إ ل ه ي بجاه ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ل ا ئ ك ة و ب ا ل أ و ل ي ا ء جد لنا ب ا ل إ ج ا ب ة إ ل ه ي توسلنا ب ق ر آ ن ك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ا ومكنتي